وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى القَشْيَطَانُ في أُمْنِيَتِهِ القَشْيَطَانُ في أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثم يُحْكِمُ اللَّهُ آياته والله عليم حكيم